مَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الشَّارِقُ مِنَ الْأُفُقِ وَإِذَا انْتَثَرَتْ نُجُومُهُ أَنْتَ لا إله إلا الله، والله لا إله s so أنثكم بل أنتم الذين أنفستم بما أنت أنت الذي تورى. Oh, mm -hmm. بما في صحن في أَنَّ إِلَى رَبِّكَ أَنْتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ and a uh... قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقضى وقوم وَلَمْ تَكُنْ كَذَٰلِكَ أَنْتُمْ Africa of